أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حامد والكتاب المبين إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون.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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا, فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من القلق والأنعام ما تركبون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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمْ يَتَخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاقٌ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلَ الظَّلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَفِيمٌ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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمتهم وإن على آثارهم وإن على آثارهم مقتدون قال وأنا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 ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل مدعت هؤلاء وأبأهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر من رحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشترقين فبِسَ الْقَرِينَ وَلِيَمْفَعَكُمُ الْأَوَّمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتُمْ سَمِعُوا الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك في الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَرْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يطاف عليهم بصحف من ذب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتند الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كرتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.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 فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ